أَلَمْ نَفْعَلَ فَعْلَهُ تُوَالُ تُوَالِ جُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ فَهُوَ فِي نَارٍ مَّحْضُورٌ إِلَّا مَن تَابَ فَغَفَرَ لَهُ la قال الذين يظنون أنهم ملاصقون كم من فئة قليلة؟ كم من فئة قليلة؟ دي كثيره دي الله الله والله ما